إذ بالتوجه وقت الصحرى، اسم الله الرحمن الرحيم. سيدي ما أكمل ملكك وأتم كمالك، ختمت بما بهفت تحت، وأعدت إلى ما من بدعت، إن فرت بمن كلكي، وأنقذت من شرك الشرك، وأنبت. أناه جسبني وأنا أنت بخاتم الرسلي خطعت لك الأملاك وسبعتك, وسبعتك الأفلاك وشهد لك العرش بما شهد به العفرش وشهد لك العرش بما شهد به العفرش سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت رب الأرباب ومنزِل الكتاب أسألك باسمك الذي ملكت به النواسِ وانزلت به من الصياصِ أن تكثوني في هذه الساعة وما بعدها عذرا تخطع له أعناق المتكبرين وتنقاد إليه نفوس الجبارين وردني برداء الهيبة فجلسني على سرير العظامات متوجا بتاج البهاء وضرب علي سرادقات الحظ. فانشر علي لواء العز واحجبني بحجاب القهر وأصحبني في ذلك كله بمعرفة نفسي يا من بيده ملكوت الأرض والسماء أضمت هيبتك في القلوب وأحاط علمك بالغيوب فلك المجد الارفع بل الملك لا اله الا انت وسعتك كل شيء الرحمه وعلمها وانت على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وترزق من تشاء بغير عساب وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا